بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق نوقف. الى الله يفدني ولا شيء كلا فشهدنا محمد بن عبد مرتون صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان بعد قول المصنف رحمه الله في المقدمه من لطفه بإبانه معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا ومن عنه لطفه ادراكه اسرار الامور حيث احاط بها خبرة تفصيلا واجمالا وسرا واعلانا الخبير باحوال مخلوقاته واقوالهم وافعالهم ماذا عملوا وكيف عملوا واين عملوا ومتى عملوا حقيقة وكيفية وما كان ولا زمان انها ان تكمث قال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير اللطيف من اسماءه سبحانه وتعالى ورد في القران العظيم وهو بمعنى يرسل الخير الى عباده من حيث لا يشعرون و بطريقة خفية وكذلك أنه يعلم الخفية من الأمور فإن معنى اللطف الخفى شيء خفي الخفاء معنى اللطف فيه معنى الخفاء فالله يوصل إلى عباده الخير والرزق من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون لذا قال نحن في الشرح لطيف بعباده معافه واعانه وعفوا ورحمه وفضلا واحسانا فهو عز وجل لطف بهم فيعافيهم مما يعلمون ومما لا يعلمون فكم من مريب يضرك عافاك الله عز وجل منه وصرفه عنك وانت لا تشعر فلانسان يغيب عنه حسه وسمعه وبصره غاو يغو بالكليه اثناء نومه لو اوتي من اي طريق لا يدري عنها شيئا وهو مستيقظ كذلك لا يرى اكثر الاشياء ولا يسمع اكثر الاصوات ولا يعرف من اين ياتيه الخطر وقد خلق خلقا ضعيفا لو اتاه الشر من اي مكان ما استطاع ان يدفع عن نفسه فمن حيث لا يشؤ العد لطف الله سبحانه وتعالى به وصرف عنه المؤذيات فهذه الوحوش الكاسره في غاباتها والحشرات السامه القاتله في مخابئها لو ارها الله عز وجل ان تخرج على الاذاد ما استطاعوا ان يدفعوها فهذه مخلوقات ضعيفه الضفادع فإن اخرجها الله عز وجل على آل فرعون عذبهم بها وجعلها ايه من اياته سبحانه وتعالى فتامل لو خرجت الحيات والعقارب وغيرها من الكائنات على الناس من اوكارها وجحورها ماذا تصنع بهم ومن الذي عافاهم ولطف بهم فمنع عنهم هذا الشر وهم لا يدرون عنه شيئا ولا يفكرون فيه بل لو تامل الانسان في نفسه في لطف الله سبحانه وتعالى به من حيث لا يشعر مرض بسيط لو تفكر الانسان في مقاومه جسمه له وكيف ان الجنود تاتي من كل مكان لهذا الطارئ الغريب الذي طرا للجسم الميكرو الميكروب مثلا ذلك المخلوق ال ضعيف القوي في نفس الوقت الذي يريد استهدا جزء من الجسم فتاتي وسائل الدفاع من كل مكان وانت نائم وانت مستيقظ لا تشعر بها تاتي كرات الدم البيضاء وتاتي اجسام مضاده وتاتي من كل مكان تحيط بهذا المهاجم الغريب وتكون حرب شديده يقتل فيها من يقتل وينجو فيها من ينجو معركه بالفعل توجد اثارها وتشهد حتى تحت اثار المجهر حتى تحت المجهر تظهر اثار هذه الحرب وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده وايصاره العفو والخير والاعانه والرحمه والفضل والاحسان من حيث لا يشعرون ولو ان الانسان شغل بان يفكر في هذا وان يعد له عدته يعني لو كان من تكليفاته انه اذا طرا عليه طارئ في من مرض او غيره في جسمي لا كان هو الذي يحارب كما يحارب في دنياه مع اعدائه لا نستطاع ان نعيش بل وانت نائي وانت مستخف هذه الامور تتم من حيث لا تشعر وبلا اوامر منك ولا من غيرك فالله قد هو فطر الجسم وفطر المخلوقات على ذلك كذلك هو يوصل الرزق إلى العباد بلطفه سبحانه وتعالى ورحمته من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يدرون ولو كلفوا أن يأتهم بالأرزاق أو أن يفكروا حتى في طريقة خروجها لكلفوا عسرا ما استقام به حياتهم ومن معاني لطفه سبحانه وتعالى علمه بخفايا الأمور فإن الله عز وجل يعلم حقائق الاشياء الخفيه والظاهره يقول ومما انه لطفه ادراك اسرار الامور حيث احاط بها خبره تفصيلا واجمالا وسرا واعلانا فالله اللطيف الخبير وهذا الاقتران بين اسم اللطيف وبين اسم الخبير يدلنا على هذا المعنى كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يعلمه اسماء الله الحسنى ويعلمه آثارها يتربى على مراقبة الله عز وجل يا ابني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل إن تكو الفعلة الخطيئة أو المعصية أو غيرها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة مغلقة أو في السماوات حيث لا يطلع عليها النفس أو في الأرض يأتي بها الله فيحاسبك عليها يأتي بها يوم القيامة فيحاسبك عليها ان الله لطيف خبير فمهما خفي من الامور فالله بلطفه علمه و له الخبره التامه به سبحانه وتعالى واسم الخبير قريب من اسم العليم الا انه العلم المتقن والذي لا ياتيه نقص باي وجه من الوجود والمستمر والقديم هو اتقانه العلم بانواعه واستمراره كما ذكرنا فالله عز وجل بلطفه احاط علما بالجلي والخفي ويعلم ما تسرون وما تعلنون هذا بلا شك يدفع العبد الى مراقبه الله سبحانه وتعالى في سره وعلنه وان يعامر الله عز وجل بمقتضى ذلك من اصلاح السريره لانها عنده علانيه من اصلاح غيبه لانه عند الله شهاده وان الله عز وجل خبير باعماله فليجتهد وليبادر بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه ومعاصيه وكذا شهود معنى لطفه سبحانه وتعالى يجعل العبد يتضرع اليه ويحسن تفويض الامور اليه فالله بلطفه يرزقك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر ويصرف عنك السوء من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر فتوكل عليه وفوض الامر اليه يصرف عنك السوء ويرزقك من حيث لا تحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى وشهود هذا المعنى يظهر للعبد عجزه وفقره فلا يتكبر ولا يظن انه يدبر ويحسن التدبير بل يكل ذلك الى الله سبحانه وتعالى ويقيد على نفسه بالعجز والضعف وقله الحيله الا ان يوفقه الله ويلطف به سبحانه وتعالى قال الحليم لا يعاجل اهل معصيته بالعقاب بل يعاقبه بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم انه هو التواب العظيم الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم وهل تنبغي العظمه الا لرب الارباب خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء وذل لعزته وكبريائه كل كبير اسم الحليم حلم الله سبحانه وتعالى كما فسره رحمه الله لا يعاجل بالعقوبه يحلم سبحانه وتعالى لا يعاقب عباده من اول ذنب يذنبونه بل يمهلهم ويعافيهم عسىهم ان يتوبوا يدعون له الصاحبه والولد وهو يرزقهم ويعافيهم وهو قريب من معنى اسم الصبور ايضا كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام لا احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الصاحبه والولد وهو يرزقهم ويعافيهم وهو سبحانه وتعالى حليم عظيم حليم لا لعجز عن انزال العقوبه بهم ولا لمضره يخشاها ويخافوا عاقبه انزال العقاب بهم بل هو عز وجل لا يخاف عقبه عذاب قوم ان عذبهم مع كمال قدرته سبحانه كما قال عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا يخاف عاقبه عذاب هؤلاء وهو سبحانه قادر عليهم لا يعجزه شيء قد يحلم الواحد منا لانه لا يجد بديلا عن الصبر والحلم والله سبحانه وتعالى يحلم مع كمال قدرته لانه الحليم سبحانه و يمهل العباد بيرجع اليه فمن تاب تاب الله عليه ولم يعاقبه عز وجل لحلمه ورحمته وعفوته وعفوه سبحانه وتعالى اسم العظيم من اسماءه الحسنى التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يذكره يذكر هذا الاسم كثيرا في في الكرب والغم فكان يقول لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم او كما قال عليه الصلاه والسلام فاسم العظيم الذي لا تنبغي العظمه الا له هو سبحانه وتعالى تفرذ بهذا كما قال عز وجل الكبرياء ردائي والعظمه إزارى من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي أو من نازعني فيهما عذبته فالعبد يجب أن يكون حظه من هذا الاسم الانكسار والذل ومن تعاظم صغره الله سبحانه وتعالى ومن تكبر صغره الله عز وجل كما فعل عز وجل بإبليس حين تكبر وتعاظم فقال أخرج إنك من الطاغرين فصغره الله وأهبطه لما تعالى وتعظم ونسب نفسه الى العظم والله عز وجل هو العظيم وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الركوع واما الركوع فعظموا فيه الرب وقال عز وجل فسبح باسم ربك العظيم فتسبيح الرب عز وجل ذاكرا اسمه العظيم مما يفرج الكربه ما اسم الحليم ولذلك كان يقرن بينهما النبي عليه الصلاه والسلام بان الانتصار لعظمته تحقيق للعبوديه واظهار الافتقار وهذا يوجب تسرير القروب والتوصل اليه سبحانه وتعالى بحلمه وان العباد يحتاجون الى عفوه ومغفرته ويفرون من عقابه وغضبه وسخطه فهذا ايضا مما يستوجب لهم تفريج القروبات العظيم الحليم سبحانه وتعالى اما قوله وهل تنبغي العظمه الا لرب الارباب فمثل هذا اللفظ رب الارباب لم يرد في كتاب ولا في سنه ولا من قول الصحابه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى وليس هناك ارباب في الحقيقه الله ربهم الا على المعنى اللغوي لا ينبغي اطلاق الرب وتترك يعني بذلك يمكن ان يقال رب الابل ورب الغنم ورب العبد يقصد به سيده فلا بد من الاضافه كما يقال في المضاربه رب المال لا يطلق ويقال الرب فان ذلك لا يرض فلا يقال هناك ارباب بل هذا انما هو من اعتقاد اهل الجاهليه وقد يقولون بان هذه الارباب لها رب فتعالى الله عن ذلك قد ذم الله عز وجل من اتخذ وسمى من دونه اربابا وعاملهم معاملة الارباب فقال عز وجل فيما ذكر عن يوسف عليه السلام يا صاحبي يسير ان ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار فدل ذلك على ان هذه الارباب ليس لها حقيقه من الربوبيه قال ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان من سلطان وقال سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وذلك بانهم اتبعوهم في تبديل الشر وعبدوا المسيح من دون الله قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الهه واحده لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فهذا من الشرك ان يعتقد او يسمى او يظن ان يركوني اربابا ولو عظم الرب فقال هو ربهم وان كان نظن ان الشيخ انما اراد المعنى اللغوي كما ركبنا المضاف ولكن العباره غير جيده في الجمله فالمعنى اللغوي المضاف الذي لابد فيه من اضافه كما ذكرنا معنى المالكين الله رب المالكين للاشياء والحقيقه ان لفظ الرب يجب ان يفرض به الرب سبحانه وتعالى اذا اطلق فلا يقال لغيره كما ذكرنا الا مقيدا لذلك الصحيح ان نقول هل تنبغي العظمه الا لرب العالمين سبحانه وتعالى وهو كل معاني التعظيم يعني فيما يتعلق بالملك ويتعلق بالعلم ويتعلق بالتصرف والتدبير والقيوميه هو سبحانه وتعالى عظيم في كل ذلك هو العظيم الحليم سبحانه وتعالى قال الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الذنب ويقبل اليسير من صالح العمل فيضاعفه اضعافه كثيرا ويثيب عليه الثواب الجلل وكل هذا لاهل التوحيد اما الشرك فلا يغفر ولا يقبل معه من العمل من قليل ولكن كما ذكرنا الغفار من قبل بنفس معنى الغفور في غصة مبالغة من الغفر والغفر يتضمن معنى الستر والوقاية فالله عز وجل يستر على عباده ذنبهم فلا يصبحهم بها يغفر لأهل التوحيد والإخلاف ما شاء من الذنوب كما قال عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي لمن وافاه بذلك ومات على ذلك والا فلو تاب العبد من شركه غفر الله له لو تاب قبل ان يغرغر تاب الى التوحيد من الشرك تاب الى الله عز وجل ورجى فان الله يغفر له ذلك واما من مات على الشرك فهذا الذي لا يغفر الله فثناء رقبنا يقيه اثر ذلك الذنب اذا غفر له ذنبا ستره عليه فلم يفضح ووقاه عاقبته وعقوبته وهذا الستر والوقايه هذا معنى الستر ومعنى الوقايه كلاهما مطلوب للعبد فالعباد اذا فضح كان ذلك لهم عذابا واذا ما لهم الم العذاب الحقيقيه على ذنوبهم كان ايضا عذابا فالله عز وجل اذا غفر لعبده يستر ذنوبه ولا يعاقبه عليها ومن هذا اللفظ اللغوي في اللغه لفظ المغفر يقال لاله الحرب مغفر لانه يستر الوجه ويقيه الضربات ولا يقال للحجاب والخمار مثلا مغفر لأنه وإن كان يفتر إلا أنه لا يقي فالله عز وجل غفور يغفر الكثير من الضلل مهما كان من ذنوب عباده كما قال سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم اللهم أغفر لنا ذنوبنا أجمعين وقال وقال ايضا فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي عن انس وحسنه عن النبي عليه الصلاه والسلام في ما وجي عن ربه سبحانه وتعالى انه قال يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشفي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفره من ذلك لسعه مغفرته عز وجل لو ان العبده بلغت ذنوبه سحاب السماء لو جعلت اجساما وضعت بعضها فوق بعض حتى بلغت السحاب غفر الله عز وجل له اذا استغفره العبد لا يتعاظمه ذنب يستغفره استغفره العبد منه ولو اتى العبد حين القاه بالتوحيد الكامل وكان قبل ذلك قد اتى من الذنوب بملء الارض خطايا ملء الارض ذنوبا لا اتاه الله بما يماثل ملئها كغفره لا اتيتك بمغفرة من رحمته ومغفرته عز وجل والاستغفار طلب المغفرة من الغفور الغفار سبحانه وتعالى والاستغفار فرج للعبد ورحمه كما ورد في الحديث وان كان فيه مقال الا ان معناه صحيح او والله من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ضرارا وينبذكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار فعبد اذا طلب ايا من هذه فعليه الاستفام اذا طلب الجزاء الاخروي والستر بين دي بين ديل الله يوم القيامه وعلى رؤوس الاشهام فليستغفر لها عز وجل انه كان وصارا اذا قل المطر فمن يستغفر الله يورث السماء عليكم ضرارا اذا قل المال اذا قل الولد فبيستغفر الله عز وجل ويمدكم باموال وبنين اذا قل النبات وحصل جد فبيستغفر الله ويجعل لكم جنات اذا حصل قحط وقل في مياه الانهار فليستغفر الله عز وجل ويجعل لكم انهارا فهذا يدل على ان الله يحب من يستغفره ويدعوه ويتوسل اليه باسماءه الداله على سعه مغفرته عز وجل وهو سبحانه وتعالى جعل ملائكته يستغفرون للمؤمنين وذلك لاجل انه يحب الاستغفار ويحب ان تطلب منه المغفره قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اللهم اغفر لنا واتب علينا وقنا عذاب الجحيم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حب الله عز وجل لمغفرته لذنوب عباده قال لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وآثى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له وهو سبحانه وتعالى مع كونه الغفور شكور يشكر القليل من العمل كما أنه يغفر الكثير من الزلل قد تدد من صفات البشر من يكون شاكرا والشكر يتضمن معنى الزيادة والنماء لكن وإنه لا يكون شكره في قبول القليل مع مغفره الخطا الكثير بل انما ربما يقبل الكثير بمن لا يخطئ لمن يقبل القليل لمن لا يخطئ ان الله سبحانه وتعالى سيقبل القليله اليسير ممن يكثر من الخطا ويكثر من الذلل لسعه مغفرته وشكره عز وجل ذكرنا ان الشكره توام معنى النماء والزياده يقال دبه شاكور اذا كان يظهر عليها من السمن سمنا اكثر مما تعلف فتشكر يعني تنمو نموا زائدا وفي الاثر في ذكر ايلول ومالول حتى ان ذواب الارض لا تشكر من لحومهم او يعني غيرهم الله اعلم حديث ليس اوضح لكن كشاهد لغوي تشكر يعني تنمو وتزيد فالشكر رغم معنى الزياده والنماء لذلك الله عز وجل شكور القليل من العمل ينميه لصاحبه سبحانه وتعالى يقبله ويثيب عليه الثواب العظيم الجلل وفعل العبد لا يساوي هذا الثواب حتى ان اللقمه اذا انفقها العبد من كسب طيب في سبيل الله ينميها الله عز وجل حتى تكون مثل جبل احد وان الله يقبل الصدقه فبيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي اهلكم فلوه او مهره او بصيله حتى تضاع تضاعف الى يوم القيامه وهو سبحانه وتعالى يضاعف الاجر لمن شاء يسيب الحسنه بعشر امثالها لانه شكور سبحانه الى 7 ضعف الى اضعاف كثيره وهذا من معاني شكره سبحانه وتعالى يشكر عباده اي يقبل منهم عملهم معنى الشكر من العبد انه يشكر الله عز وجل ان يظهر اعترافه بالنعمه وهذا بان الله غذى غذاه ورباه واعطاه فيظهر ذلك العبد يظهر ذلك على العبد بالاعتراف و الثناء على من انعم عليه بالنعمه والله سبحانه شكره لعباده بمعنى انه يقبل منهم اعمالهم ويثني عليهم بها سبحانه وتعالى رغم انها مستحقه عليهم بالعبوديه وانه سبحانه وتعالى لا يوازى شكره ابدا بمعنى ان العباده مهما عملوا فانهم لا يستطيعون شكر نعمه عز وجل ومع ذلك فالله يقبل اليسير ويقبل ويرضى من العبد كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام ان الله لا يرضى من العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها فهذا لانه شكور عز وجل يقبل هذا الشيء اليسير ويثيب عليه اعظم الثواب وكما في الاثر الاسرائيلي حسن المعنى ان داوود عليه السلام قال يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمه تحتاج الى شكر فقال يا داوود الان شكرتني والله عز وجل يقبل من عبده اعترافه بعدم افتائه الثناء عليه ويقبل ذلك وينميه لعبده كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في معنى هذا الاثر الذي ذكرناه وهو اولى بالاحتجاج قال النبي عليه الصلاه والسلام لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما تقول يعني كما أثنى على نفسه عز وجل وكما مدح نفسه كما حمل نفسه عز وجل وخيرا مما نقول فنحن لا نخطي حمدا وتناء على الله عز وجل لأننا لا نعلم كيفية طفاته وأثمائه ولا نعلم حصرها ولا يحيط علما به إلا هو تبحانه وتعالى فنحن لا نخطي ثناء على الله فنحن لا نخطي ثناء على الله ما علمنا من اسماءه وصفاته فكيف بما لا نعلم لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك والله عز وجل يعلم نبيه عليه الصلاه والسلام مما حمده وحسن الثناء عليه في المقام المحمود مقام الشفاعه الكبرى ما لم يستحق على احد قبله وهذا يدلك على ان الله يحب الشكره والحمد بانه شكور سبحانه وهو يحب الشاكرين ذلك نصيب العباد من ما ما يريق به من معاني هذا الاسم ان يشكروا نعم الله عز وجل وان يثنوا عليه سبحانه وتعالى وهو يقبل منهم ذلك وينميه لهم ازدهر كما ان اسم الغفور ينبغي اذا اراد العبد ان يغفر الله له فليغفر للناس فان للعبد او عليه ان يتصف بما يليق بالعباد من معاني هذا الاسم لان الله عز وجل يحب من يرحم ويغفر ومن يغفر يغفر الله له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ارحمونا يرحمكم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء كما ان اسم الحليم كذلك اسم العظيم لا يجوز للعبد ان يتعاظم بل يتواضع لله سبحانه وتعالى آم. هناك من اسماء الله عز وجل ما لا يجوز ان يتصف العبد بشيء من معانيها وانما يخيب من اتصف او وصف نفسه بشيء منها فاسم العظيم ينكسر العبد ويتواضع لله عز وجل اما اسمه الغفور والشكور فللعف فالعبد يغفر لعباد الله عسى ان يغفر الله له ويشكر ربه عز وجل فيشكر الله له وكما في الحديث في القبول للقليل من العمل ان الله عز وجل غفر لرجل نحى شوكا غصنا من الشوك عن طريق المسلمين في الحديث تشكر الله له فغفر له او فادخله الجنه شكر الله له أنه نحى غصن شوك من طريق المسلمين وبينما بغي من بغاية بني إسرائيل مرت بكلب يكاد يأكل الثرى من العطش فنزلت البئرة فملأت موقها فتقته فشكر الله لها فغفر لها فهو سبحانه وتعالى يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الجلل لذلك لا يحتقرن العبد اي معروف من نفسه ولا من غيره ولا يدري ماذا يقبل الله عز وجل من عباده ويسيبهم على الاعمال اليسيره اعظم الثواب فهذه بغي مدمنه على الزنا غفر الله لها بكلب سقطته لانه شكور سبحانه وتعالى رجل دخل الجنه في غصن شوك ازاحه من طريق المسلمين لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وقال عليه الصلاه والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره فما لم يرد شب بكلمه طيبه فالعبد الذي يؤمن بان الله شكور لا يحتقر شيئا من المعروف ومن نفسه فيتركه ولا يحتقر شيئا من المعروف من الناس فيذريهم فربما قابل الله هذا الشيء اليتير وضعفه لصاحبه حتى يسبق أضعافا مضعافة من غيره كما في الحديث الحسن سبق درهم مئة ألف درهم رجل كان له درهمان فتصدق بأحدهما ورجل غني له مال كثير أخذ من عرضه مئة ألف درهم فتصدق بها فتبق درهم مئة ألف درهم كما قال عز جل في ذم المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يريدون الا جهدهم فاسقون منهم سخر الله منهم ولذلك قال النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد المقل لذلك العد لا يستقر معروفا صنعه الناس يعلم ان الله شكور قد يشكر هذا اليسير الحقيره في النظر فيضاعفه لصاحبه ويثيبه عليه اعظم الثواب فليس لنا ان ننزل العباده منازل او نجعل هذا فوق هذا وهذا يخبر وهذا يرد بل علينا ان نتواضع لله ونرجو مضاعه الثواب منه عز وجل ولا نتدخل فيما ليس لنا في شؤون العباد وثوابهم ومنازلهم الله شكور يشكر القليل من العمل ولا يغفر الكثير من الذنب قوله اما الشرك فلا يغفره ولا يقبل ولا يقبل ما من عمل من قليل ولا كثير هذا لمن مات على ذلك لان الشرك محبط للاعمال ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت لا احبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين ومن مات على الشرك هو المقصود بذلك لأن الله عز وجل قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخران أن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى فقد, فقد ذكرنا أن الله يغفر الشرك لمن تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم هذا وجه الجمع بين إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين ان الله يغفر الذنوب جميعا فيغفر الذنوب جميعا لمن تاب الشرك وما دون واما ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن مات مصرا فمن مات مصرا على الشرك لم يوصل له ولم يقبل منه اي عمل ومن مات مصرا على ما دون فهو في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له العلي الذي ثبت له كل كل معاني العلو علو الشأن علو القهر وعلو الذات الذي استوى على عرشه ولا على خلقه باين من جميع المخلوقات كما اخبر بذلك عن نفسه في كتابه واخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في اصح الروايات واجمع على ذلك اهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا كثير معنى اسمه العلي سبحانه وكذا الاعلى والمتعال والظاهر كلها معان حقه هذه المعاني ثلاثه التي ذكرها ضرو الشان وهو التعالي عن المقاييس التنزه عن المقاييس فتعالى في كمال وحدانيته عن الشريك والنظير والكف والمثيل والمد والصاحبه والولد وان يكون معه اله او رب غيره تعالى في كمال وحدانيته عن ذلك تعالى في كمال علمه ان ان يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض او ان يضل فيعلم شيئا على خلاف ما هو عليه يظن على خلاف ما هو عليه او ينسى هذه افات علم الانسان منزه ربنا عز وجل عنها تعالى عن ذلك لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا ذلك ان صفات البشر مهما كملت يعتريها النقص والله تعالى علو الشأن عن هذه النقائص وعن غيرها مما لا نعلمه فالله منزه عن كل نقص تعالى في كمال قدرته عن العجز والاعياء والتعب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما ما السماء من الغوب تعالى سبحانه عن ان يعجزه شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض تعالى سبحانه وتعالى عن ان يتعب يصيبه اعياء ومشقه في خلق شيء من خلقه اولم يروا ان الله الذي خلق ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموت فهو لم يعي بخلق السماوات والارض فلا يعيه عز وجل احياء الموت تعالى في كمال عدله عن ان يظلم مثقال ذره ان يظلم احد من خلقه ذره فما فوقها وما ربوك بظلام للعبيد تعالى في كمال غناه عن ان يحتاج الى احد او يستقر الى احد او يرزق او يطعم او يطعم ما اريد منهم من رزق وما اريد وان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين تعالى في كمال حياته وقيمته فهو سبحانه وتعالى يتعالى عن كل نقص عن الموت والشنى والنوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فهو سبحانه وتعالى يتعالى عن كل نقص تعالى في كمال الالهيته واستحقاقه وحده الالهيه والعباده ان يكون معه اله تعالى عما يشركون تعالى في كمال اسماءه وصفاته عما يصفه به المخالفون للرسل من التشبيه او التنثيل او التكييف او التعطيل او التخريف تعالى عما يصفون تعالى الله عز وجل عن كل نقص سبحانه وتعالى وهذا المعنى يكرره المسلمون كثيرا حين يقولون سبحانه وتعالى علو الشأن فهذا تعالي عن النقائد فأما علو القهر فهو الغلبة فالله قاهر فوق عباده هو سبحانه وتعالى فوقهم أمره فيه النافذ تدبيره لهم واقع وحاطل لا يخرجون قيد ألم له عن أمره سبحانه وتعالى وحكمه فيهم فهذا علو القهر الغلبة قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده فهذا معنى الغلبة والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وان علو الذات فاستواءه على عرشه وعلوه سبحانه وتعالى فوق خلقه حتى قبل خلق العرش فهو العلي الاعلى بكل معنى واعتبار ان الله استوى على عرشه بعد خلق السماوات والارض كما وصف خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى العرش وقوله عز وجل فوق خلقه ثابت على ذلك فلا يكون الرب الا اعلى ولا يكون شيء من المخلوقين الا اسفل ذلك من مقتضيات كماله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق عرشه الذي هو سقف لجميع المخلوقات وهو عز وجل الظاهر الذي ليس فوقه شيء كما وصف النبي عليه الصلاه والسلام وهو في السماء اي في العلو فالسماء مصدر في قوله عز وجل امنتم ما في السماء ان يخلف بكم الارض فاذا هي تمور فمن في السماء اي من في العلو سما يسنى سموا وسماء اي علوا فالسماء العلو فالله في العلو بمعنى له صفه العلو أو في بمعنى على لكن الاول اظهر تكون السماء المخلوقه هذه الله فوقها كما تقول اسير في الارض اي عليها وهذا المعنى معنى صحيح لكن الاول اظهر لان العباده اذا قالوا ان الله في السماء لم يستحضروا الا ما ذكرنا من معنى العلو المطلق العلو المطلق في يعني دون تفكير في السماوات او في غيرها بل يقولون ان الله في السماء اي في العلو لا يقصدون الانحصار وليس معنى ان الله في السماء ما قد يظنه بعض الجهله من ان ذلك يدل على ان السماء تقله او تظله او انها تحويه تعالى الله عن ذلك لذلك اول هذا الكلام الثابت في الكتاب والسنه هذا باطل لا يلود جهلوا معاني الكلام ثم حرفوا الكلمة عما وضعه فالجهل والتأويل سبب هذا الانحراف لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو ولا يحيط به أحد من خلقه بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى السموات السبع والأرض ما السبعت في كفه كفردلة في كف أحدكم كما قال واشع كل فيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم فالله واشع كل فيه السماوات والأرض فأما تحيط به سماوات أو تحيط به أرض الله عزر الله أكبر من ذلك وإذا اقترن اسم العلي باسم العظيم وباسم الكبير كثيرا في القران قال وهو العلي العظيم وقال وهو العلي الكبير قال الكبير الذي كل شيء دونه كل شيء دونه اصغر الله اكبر هذا معنى التعظيم الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد ان يقولوه في صلواتهم مرات ومرات وفي المواضع المختلفه هذه الكلمه الله اكبر من القران ومن اعظم ما يتقرب به الى الله عز وجل بعد القران الذي الذي كل شيء دونه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات يمينه كما اخبر بذلك عن نفسه نصا بينا محكما الكبير يتضمن معنى الذي له الكبرياء ولم يذكره هنا اكتفاء بما نضع من المتكبر وإن كده اسم الكبير يتضمن ذلك فالكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد والكبير الذي كل شيء دونه أصغر منه فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي في قبضته عزا لله يقض الله السماوات بيمينه يقض الله السماوات الأرض بيمينه فالله عز وجل يجعل سماواته وأرضه في يمينه كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن السماء الأرض في خبضة الله عز وجل كخدرة في كف أحدكم كما أخبر بذلك عن نفسه يقصد قول الله عز وجل ونفذ في الصور قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أقول قول هذا أستغفى الله يوم